إثنى عشر استمع إلى الحوار ثم قرأه أهلاً وسهلاً أي خدمة؟ أهلاً بك أريد جورباً صوفيا للشتاء من فضلك أي لون تفضل؟ اللون الأحمر أم اللون الأزرق؟ أفضل اللون الأزرق وكم ثمنه؟ ثمنه ثلاث ليرات هل تريد شيئا آخر؟ نعم أريد قميصا ما رأيك في هذا القميص؟ هذا القميص جميل ولكن لا أحب البني ما رأيك في هذا القميص الأسود؟ القميص الأسود مناسب لي، وكم ثمنه؟ ثمنه عشر ليرات تفضل، هذا هو المبلغ شكراً إلى اللقاء